محكمة صدر الحكم النهائي لا من قاضي محكمة ولا من مستشار وإنما صدر الحكم من النبي المختار السيطرة تهمتها إيدي عم الشيخ المتهمة دي سرقت قلوب كتير من الموحدين يا ما دخلت ناس في السجن المتهمة دي كان أقف كان ما شاء الله خمس صلاة في بيت ربي وقيام ليل. وصيام وحفظ قرآن ودروس علم ودعوة إلى الله فجأة فجأة اختف مع الريح إن حصل فتح مشروع كبير ونشغل. مش فاضش فاضش. في وانشغ بالله عليك دي تستاهل ان احنا نخاصم بعض ونزعل من بعض ونعق الوالدين ونؤذي الجيران ونتقاطع ونتضارب ونروح المحاكم نرفع اواضع على بعض لا تروح المحاكم ناس الله لا عفر عليهم تحس ان اللي لا ما هتقول تحس انها تحس ان نص الشعب رفع اواضع على النص الثاني او ايه الدنيا بقت قاعده في قفص الاتهام ذلك بانكم تتخذون ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتمون في, في ففص الاتهام فتذكر عبد الله أقرأ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيبة التربة حكبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أثبت ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سلام طوالما تأتي لإغرس ازرع ازرع ازرع في خفص الاتهام أنت طبعا تخش الجنة بأزال أرض لأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر مش هو أهلال لو وشك عامل جدا لا على صورة القمر ليلة البدن وشك مدور وزي الأواح في خفص الابتسهام تيجي كتوقع مع اهل الدنيا أوه. مع كتير من الشغل كله وحياته كلها مشهولة بدنيا وبس يقول لك, يقول لك شفت العربية العيوني نزء اخر موديل دي قل له اكيد جنة فيها احلى لان العربية اللي في الدنيا دي مهما كانت هتقدم وهتعدم عربيات الجنة نبتعدش ولا بتقدم وافتبضة الجديدة لن يجب تناس يوم محشرهم جميعا ويوم الفصل في قفص الاتهام, خفص الاتهام هيا دي هي دي الدنيا يا ناس يا جماعه جمعت اموال كثيره وضايع حياتها في النهاية كل ده يروح في لحظه هي الدنيا عربيه بمليون جنيه حتى بقت كوم سوجه ما شاء الله ملكة جمال العالم حتى تهقوا من متجاز بقت اقبح امراه في العالم منهم كقدر الميل بالخط بالجسين فذاك اليوم يوم الهول حقا به يعلو المشي بذر الفطير ترى الآكام مثل العن تبدو وتجري دون ثقن كالغيوم في قفص الاتهام لما تشوف اي متعه الدنيا لي يا سلام هي الدنيا امال الجنة بشكل ايه يا الدنيا الدنيا في قفص الاتهام هي دي الدنيا هي دي الدنيا كما <تصفيق> مثل العند تبدو وتجري دون ثقن كالغيوم وتنفطر السماء وسوف توطوى وتنكدر النجوم مع النجوم ايها الاحبت في الله على خير نلقاكم وبكل طاعة من الله فحياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر اخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية بالقاهرة ان يقدموا لكم اصدارها المتميز في قفص الاتهام لفضيلة الشيخ محمود المصري ابو عمار والان مع فضيلة الشيخ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه حيا عنوان درس الليلة عنوان قد يبدو عجيبا لكن عنوان درس مهم جدا في قفص الاتهام لكأني أدخل منظر متهمة موجودة في قفص الاتهام في محكمة من المحاكم وفجأة الناس كلها الانظار متجهة الى هذه المتهمة عشان يشوفوا ايه هي الطهمة التي ستوجه اليه المتهمة دي كانت سبب افساد قلوب كتير من الناس كانت سبب قطيعة بين كثير من الناس كانت سبب وقوع كثير من الشباب في عقوق الوالدين وقطيعة الارحام كانت سبب التخاطع والتدابر الذي كان بين الاخوة كانت سبب حاجات كتيرة جدا شغلت ناس كتيرة جدا عن ربنا بعدت ناس كتيرة جدا عن طريق الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المتهمة تقريبا كل اللي في ساحة المحكمة كان قلبه مليان غز وحقد عليها وكان نفسه نية يعني تاخد حكم بالاعدام من هي المتهمة دية؟ هي الدنيا صدر الحكم النهائي لا من قاضي محكمة ولا من مستشار وإنما صدر الحكم من النبي المختار ما تصل عليه؟ صلى الله عليه وسلم فصدر الحكم من النبي محمد كما عند التلمذي بإستاذ حسن ألا إن الدنيا المتهمة دي ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما زي ما هي موجودة في قفص الاتهام موجودة في السجن يا ما دخلت ناس في السجن ورذا قال الحبيب المصطفى كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر عشان نحقق المعادله الصعبة ديت كتير من الناس يقول لك الله هم كل الدعاه عاملين لنا الدنيا وحشة الدنيا وحشة يا عم يحزر من الدنيا يا عم في الدنيا يا سيدي يسيبك من الدنيا يعني خلاص اداروش بقى واجي المسجدين وابني خيمه خضرة والبس لبس وما اشتغلش بقى كده خلاص لا مش ده المقصود احنا بنقول عايزين نحقق المعدة الصعبه المعدة دي تتحقق ازاي جماعة تتحقق من خلال ان احنا نعمل توازن بين الدنيا وبين الاخره حبيبك صلى الله عليه وسلم وضح لك ان الدنيا دي لا تذم لذاتها خبلك بالك مساله مهمة جدا الدنيا لا تذم لذاتها يعني ما ينفعش اقول لك النهارده ايه الدنيا دي بقى وحشه أول. لا الدنيا وحشة للي يستعملها غلط والدنيا حلوة للي يستعملها صح ربنا امرنا باعمار الارض وان نشتغل وان نكسب وان احنا نعمر ونتزوج وننجب ونشتغل ونبيع ونشتري ونتصدق ونزكي ونفع كل ده فليكن طيب جمعت فلوس بقى معك فلوس بقيت مليونير ماشي جميل جدا نعمل المال الصالح للرجل الصالح يوم ما تؤمر ان انت تنفق هذا المال في سبيل الله وتخرج المال ده وتتخلص من كل هذا المال رغبة في رضوان الله آه يبقى انت لما تعمل كده يبقى الدنيا في ايدك مش في قلبك هو ده المطلوب ان الدنيا ما تبقاش في قلبي تبقى فيدي جميل جدا انت تبقى راجل مليونير ملياردين مفيش مشكلة بس بشرطين تشكر ربنا وتخرج حق الفقير لو عملت كده فنعمل المال الصالح للرجل الصالح حتى نبقى المسألة ايه المسألة فيها معادلة وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتذر الدنيا هو الدنيا يا شباب النبي جوز وخلف كان جدا صلى الله عليه وسلم وكان أبن وكان يعني ينفق ويتصدق النبي معش يعني حياة الفقر فقط النبي عاش حياة الغنى وحياة الفقر والنبي عثمان كما تعلمون كان له خمس الغنائم صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يقي شيئا إلا ويتصدق بذلك الشيء لله سبحانه وتعالى النبي عثمان يقول لا ضر والله يا أبا ضر لو كان لي مثل أحد ذهبا ما وددت أن يمر علي ثلاث ليال إلا وأن فعلوا في هذا المال هكذا وهكذا وهكذا خلاص أنا مش عايز أخلي حاجة عندي وعند موته صلى الله عليه وسلم لما يسأل أمنا عائشة يا عائشة هل تصدقت بالسبع دراهم؟ سبع دراهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم هل تصدقت بالسبع دراهم يا عائشة فتقول شغلني مرضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقي بهن كيف ألقى الله عز وجل وفي بيتي سبع دراهم ولذلك عشان حتى ما فيش إنسان في الكندة كله يتخيل إن أي نبي جاء في عهد أو في عصر من العصور جاء يريد الدنيا أو يريد المال أو يريد أنه يكتنز من الدنيا أبدا لذلك الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر لذلك سيدك سيدنا بوريرة كان بيمزح كده مع التجار ماشي كده مرة في السوق فلقى التجار مشغولين جدا بالدنيا ده ونهار السن العديد كذا ومن يشتري هذا ومن يبيع هذا شغل دنيا وخلاص فقال سبحان الله ما أعجزكم معشر التجار ايه ده ايه العجز انتم فيه ده قالوا وما اعجزني ايه قال ميراف النبي يقسم في المسجد وانتم هنا وجلوس تعود هنا ومراس النبي يتقسم يا راجل ايه نصيبك كله سبيل ايه الدكاكين والمحلات مفتوحة ايام الامان الله ورحمها وكله مش ايه على مسجد النبي وانتصلى عليه صلى الله عليه وسلم اول مراحل هناك دخلوا ايه ده فيه ايه مفيش حاجة واحد قاعد عمال بيقول شوية حديث النماء وبيشرحها للناس كذا أبو غريرة تعمل فينا المقلب ده ونحن له بقى كذا أبو غريرة إيه اللي أنت بتقوله لنا ذا لا في مراس ولا أي حاجة تضحك علينا قال لا والله ماذا وجدتم أم وجدتم شيئا قالوا له ملئناش غير واحد قاعد عمال بيعلم الناس سنة النبي عليه السلام قال فهذا ميراث النبي أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الأنبياء لم يورثوا درهما دي ولا دينار وإنما ورثوا ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافئ هتفالك لمثالة عمله ازاي؟ فاحنا بنعمل معادلة بين الدنيا وبين الآخر. اعرف حجم الدنيا صح؟ اعرف حجم الاخرى صح؟ هتعبد ربنا صح الصح زي ما بيقولوا كده اه ان انت تعرف حجم الدنيا الدنيا بالنسبة الاخرى ازاي؟ النبي بيقار كده صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع السمع ده هتطلع ايه من البحر يا ج نقطة اتنين تلات يلا خليها وتر ماشي تلات نقطة بالله عليك تسوي ايه في المحيط ولا حاجة وإلا أصلا في الدنيا ما تسويش حتى التلات نقط بس النبي بيقولها لك ايه من باب تقريب الأفهام صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس بنقلك مشهد غريب جدا من المشاهد الآخرة يعني لك ان الدنيا يؤتى بها وده اثر يعني, يعني لم نقف على صحات يعني قال يؤتى بالدنيا يوم في صورة عجوز شمطاء زرقاء واحدة كده شكلها ايه باشع جدا يعني اشبه ما تكون بدراكولة المهم يتيج يوم اليوم اول ما تشوفها ايه ده مين دي عوزوا بالله كله ايه يوضوا بص فالمهم فيقولون الا تعرفون هذه شعرفين الزت دي لا منعرفه اش مين دي هتكون مين يعني مرلين مدروح <تصفيق> فهم فيقولون إنها إيه إنها الدنيا يا سلام فيأمر الله عز وجل فتلقى في نار جهنم فتصرخ وتقول أحبابي يا رب أشاعي يا رب فيؤمر بأن يلقى لها كل من أحبه نسى الظالة عفو العفوية فإذن الدنيا دي سرقت قلوب كتير من الموحدين كان أخي ملتزم كان ما شاء الله كما صلوات في بيت ربنا وقيام ليل وصيام وحفظ القرآن ودروس علم ودعوه الى الله فجأة اختفى ذهب مع الريح ايه اللي حصل فتح مشروع كبير وانشغل مش فاضي يقول مش فاضاش فمزاه اه زي احد الشباب كان بالمنظر ده كده فواحد المشايخ بيحكي عنه بيقول لك كان ما شاء الله كان نور على طول حضور في المسجد وقيام ليل وحاجة زي الفل ما شاء الله فجأة اختفى راح له احد الدعاه بيقول له فينك يا اخي ما شاء الله ده انت كنت منورنا يعني فرد عليه رد عجيب جدا هذا الاخ كان فتح اعده الله محل أحزين كان على قدو يعني أو يخيط واحده ويظبط واحده ويعمل واحده و... على قدو كده اتفتح عليه شوية من أمور الدنيا بقى عنده حيث مكنه التصنيع اتفتح عليه أكتر بقى عنده عشر ماكينات بقى يورد لإيطاليا بعد كده ما بقاش فاضي يروح بيت ربنا فالشيخ بيقول له انت فينك ما بيجيش يعني رد عليه رد اعجب من الحال قال له ايه هو ربنا عايز مني ايه صلاه وبصلي له بس هنا مش هناك جنب المكنه صلي كده والمكان شغاله ايه بتزغزغه في ودانه كل فردة طالعه يا سلام بتاخد من قلبه حته اه <شف> فاهم <صبح> سبحان الله اهو اللي زي ده يفضل قلبه يوسع للدنيا لحد ما يبقى ساماس 47 فمزق <شف> اعزكم <سؤال> الله فمزق ويفضل يضيق للاخره لحد ما يبقى ما فيش خالص يبقى اذا ايه الدنيا يا ما اكلت قلوب ناس كتيره شاب زي ما قلت لك كان ما شاء الله كان داعية ومالي الدنيا علم ومكتهد ومفرغ حياته كلها للدعوه فجاه اعتزل الدعوه ليه الدنيا والمصالح والأشغال بقى مليونير مش فاضي الكلام ده سبحان الله كتير جدا جماعة الدنيا سرقت أولوبهم لأنه ما كانش مشغول بالله مية بالمية سبحان الله يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة الناس قسمان نوعين علية وسفلة علية وإيه وسفلة علية وسفلة دول بالنسبة لمقاييس الناس لما جديك تسأل واحد تقول له مين هم عالية القوم يقول لك علية القوم طبع معروفة اللي جيبه بشكشك ما شاء الله ومليان وعنده رصيد في البنك فاهم ازاي وعنده عربيه شبح او عيون او مدره اه هما دول عليله القوم طب ومين سافرت للقوم الناس اللي مش لين يكلم فهو دفع اعتقاد ان مقاييس البشر تختلف تماما عن مقاييس رب البشر شوف سيدك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه رب اشعف اغفر حديث عند مسلم ذي تمرين مدفوع بالابواب يخبط عليك تفتح وما ما تكملش حتى فتحت الباب يمكن من عين سحريه حد بالابواب الصنف ده يعني لو كان قلبه موصول بالله لو أقسم على الله لا أبر شوفوه بقى عند الناس ما لازم حتى ما يعني ما تشاربوش عندك ورغم ذلك لإنه إنسان موصول بالله سبحانه على إنسان تقي ساني على ربنا سان عنده رصيد عالي جدا بالإيمان هذا الإنسان مش لو لو حلف أو لو طلب أو لو سأل أبدا لو أقسم على الله لا الله قسم سبحانه وتعالى شوف لما السلام مجد درس جميل جدا للصحابة حديث رواه البخاري لما واحد غني ما شاء الله صاحب قبها كده ولبس لبس على سنجة عشر فما عدي من قدام النبي والصحابة فقال النبي ما تقولون في هذا ايه رأيكم في الراجل ده قالوا حري ان تكلم ان يسمع يا سلام ده اللي زي ده كده لو داخل على ناس وهو راجل غني بقى لو لسه حتى ما قالش السلام عليكم من قبل ما هو ما كلمش يس يقولون وعليكم السلام فضل هو ما سلمش أصلا فمزي اه سبحان الله حري ان تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، أول ما يتصل بحد الله يبرفيك عشان في واحد عندي عايز شغل لا سلام تقوم رأسعت البشر داس يتكت داشخبطة أولات يتكت خطيط المستقبل الأمة <تصفيق> آه سبحان الله، وإن كح لو عايز يجوز باء الله أكبر ده يوم إذا يو... بيت العز يا بيتنا ده يعني إذا يوم يوم الهنا يوم المنا إن إحنا إيه إن أنا بنت تجوز واحد زي له طيب شويتين وراح معاد واحد إيه زا حالتنا كده. فأول ما عدى كذا قدام الصحابة قدام النبي صلى الله عليه قال وما تقولون في هذا؟ قالوا حاريج إن تكلم ألا يسمع لو داخل حتى في مجلس كده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاول لكن نحن قسم يهمنا حاجة أنا بسأله ما فيش خلاص فم زين إلا من رحم الله رايح حاريج إن تكلم إيه ألا يسمع وإن شفع ارفعت الفم كده أو سمحت بس الله برفق يعني جزاك الله خير أنت خلاصين الموضوع طب ده ناخد منه إيه ده انا اقدم له خدمه ده يعني انا بقدم الخدمه عشان بعد كده ايه انا بقدم ثابت عشان الاقي الحد لا المؤمن ما يعملش كده المؤمن بيقدم الخير مش عشان يرميه البحر برده لا سيبك من البحر احنا بنعمل الخير ونحتسبه عند الله سبحانه انا بعمل الخير ليك عشان ربنا امرني بكده وعشان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه امرني بكده الله اكبر ده في حديث عند الطبراني في الكبير بسند حسن ورب الكعبه الحديث ده لما بس كده يعني قلبك استوى من الحديث ده تعيش عمرك كله خدام لكل مسلم انا مع السلام يقول احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم شوف كلمة سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تسد له جوعا ولان امشي مع اخي في حاجتي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا ومن مشى مع اخيه في حاجته حتى يثبتها له احوك مصلحة نفسه ان انت له تمشي معا تساعده فانت فضلت ماشي معا مشوار واثنين واثنين واثنين ويوم واثنين واثنين واثنين لحد ما بفضل الله تمت المصلحة خدت منه حاجة لا عملتها لله ربنا بار فيك الحمد لله حتى يثبتها له اثبت الله قدميه يوم القيامة يوم تزل الأقدام فينا يا جماعة على الصراط النبي ختم الحديث ده بجملة جميلة جدا وعجبة جدا قال إيه؟ وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل إيه علاقة سوق الخلق والعسل والكلام ده كله إيه علاقة قال لك يعني شوف الخير اللي انت عملته ده كله بقى اوعى على الراجل أو تزله يعني هتلاقي كل دوت العمل اللي انت عملته كله راح آه من أسباب الأشياء اللي, اللي تحبط العمل ألمان إن انت تقول له إيه أنا همشي معك وعمل لها كل حاجة وما تخافش وشغلش بارك خلصت بقى كل يوم تقابله إيه رايك بقى في الموضوع اللي أنا خلصتولك د لو واحد غيري الله العظيم ولا سنة هم زالس الحمد للشان تعتمت يعني تقابله ثاني يوم لو هتنسى بقى لأنا عملت معاك بعد سنة أنا طالب من الخدمة بقى مقابل الخدمة اللي أنا عملت ايه الزل ده كله ربنا بار فيك اذا شوف ادي الانسان لما يعيش في خدمة البشر ربنا بيكلمه سبحانه وتعالى طيب نرجع لموضوعنا يبقى الناس ويه نرجع بس حتة يعني بقادير الناس عند الله وعند ايه وعند ناس قال صلى الله عليه وسلم وما تقولون في هذا قالوا حرير إن تكلم أن يسمع ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح فوضح النبي قدر إيه قدر هذا الرجل أو موازين الله عز وجل بالنسبة لموازين البشر إن موازين البشر دي أصلاً لا تساوي شيء فقال صلى الله عليه وسلم لهذا يعني الرجل الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا يا سلام وده مش معناها جماعة أخذ بالك من الحديثة عشانت فيهم بقى صح مش معناه أن كل واحد فقير أحسن من كل غني لا طبعا. مش ده معناه معناه ان لو واحد غني بعيد عن ربنا وفقير قريب من ربنا يبقى احسن ولو واحد غني قريب من ربنا وواحد فقير بعيد عن ربنا يبقى الغني افضل ولذلك حتى الامام ابن القيم في عود التوابين لما اورد مفاضله العلماء بين الغني الشاكر والفقير الصابر كان الراجح يا جماعه الغني الشاكر عارف ليه قال لك لان اسباب الفتنة موجودة بالبلد كده انا اختبرتك ونجحت طب الفقير لم يختبر يعني بيجي بعض الناس الفقراء يقول لك طب بس وأول ما ربنا يعطيه يفتري اه الله كتير كده إلا من رحم الله أول ما ربنا يديه يفتري بل بالعكس كمان ده فوق ده كله كمان ده بينسى الماضي بتاعه فاكر قصة الابرس والاقرع والأعمى فاكر لما ملك جه قال واحد ان واحد منهم عايز إيه؟ قال الابرس قال له عايز إيه؟ قال له عايز جلد حسن ولون حسن ويبقى ابقى زي الفل كده طب وعايز إيه تاني قال له عايز إيه بال بقى طب بقى عنده واجب من ابله اللي هو الاقرع قال عايز بس ان انا ارجع ايه شعر كده يهفف كده يبقى كده واعمله كده يطير يعني المهم يبقى ايه عايز شعر كده حب طيب وايه تاني وعايز بقر اتملا من البقر طيب ايه اللي حصل جالوا بعد كده في صورته الملك قال له سائل جاء اليكم مشعفي قد انقطعت به الحبال والسبل ولا يعني ولا بلغ لي اليوم الا بالله ثم ايه ثم بك اسالك بالذي اعطاك الجلد الحسن واللون الحسن وهذا المال ان تعطيني ناقة اتبلغ بها في صفر. قال له ايه الحقوق كثيرة انا انت تعرفش هراء ايه دانا ليل وناب ببني مساجد وبعمل دار ايتام وبكفل يتاما انت تعرفش هراء كل يوم بصف نص مليون الحقوق كثيرة قال له كأني اعرفك الم تكن ابرص يقدرك الناس فقيرا وعالة فأفناك الله عز وجل قال له لا طبعا ايه ده اكيد انت جيت الانون غلط ده واحد غيري انما وردت هذا المالى كابرا عن كابر ده أنا جدي كان بعض أباشر المدوحس وعباس المخربش ده أنت أتعرفش العيلة ده كان السلالة معلم بقى لربنا <تصفيق> أخذ بالك سبحان الله فإذا إيه آه حتى الأصل بتاعه نفسه بينساه يعني هو مش عايز يقولك أن أنا ما كنتش فقير وبس لا ده عايز يقولك ده أنا من عيلة كبيرة جدا ده أنا تيزة ودادي وجدي ونينا حاجة تانية خالص المهم بنرجع لموضوعنا فالإمام المقايم بيقول لك إيه الناس قسمان علية وسفل فالعليا العليا بقى مش بقى فالعليا من عرف الطريق إلى ربه قوة العليا وسلكها قاصدا الوصول إليها وهذا هو الكريم على ربه اللهم اجعلنا منهم يا رب والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفه هو مش عايز أصلاً الطريق ولا بيسأل عنه أصلاً فهذا هو اللئيم الذي قال عنه الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم خب زي ما قلت لك عايز تعبد ربنا صح؟ إحرف حجم الدنيا صح وحجم الآخرة صح. شوف سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو كل الناس ما يغدو ما كل طالع يشتغل ونروح هنا ونروح هنا واللي ماشي في مصلح هنا واللي ماشي واللي مش في طريق واللي ماشي في طريق فباع نفسه فمعتقها أو موبقها. انت اللي عارف بقى بتعمل ايه بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألفة معافر إن سعيكم لا شتى كل واحد بيسلك الطريق اللي هو عايزه. اللي عايز الجنة بيسلق طريق أهل الجنة ربنا جعلنا منه واللي عايز النار نسأل الله العفو العفوة تسأل نفسك بقى سؤال صغير قبل ما تسلق في هذا الطريق قبل ما تنجي من هذه المتهمة من الدنيا اسأل نفسك أنا اتخلقت ليه ما هو دي المسألة اعرف انت اتخلقت ليه وموجود ليه وانهيتك ايه هترتاح من كل القضية دي أنا اتخلقت ليه ربنا وما خلقت الجنة والإنسا إلا إلا ليعبدون سبحانه طب يا طرق أنا بعبد ربنا انا فعلا بحق العبودية ولا لا وبعدين جاوب نفسك او جاوب وتخان انك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسألك انت عايش ليا يعني لله ولا عايش لنفسك وشهواتك وجاوب وصدق وما تدرش تكذب على ربنا سبحانه وتعالى لو عشت لله هتعيش في سعادة لا يعلمها الا الله هيبقى اكلك عبادة نومك عبادة اتيانك زوجتك عبادة شغلك عبادة مرواحك ومجيك عبادة صلاتك عبادة ملعب مدعبتك لأولادك وزوجتك عبادة كل اللي بتعمله في حياتك هيبقى عبادة بفضل الله عز جل. فلو كنت في الوقت ده تملك مليارات الدولارات لكن في نفس الوقت بتشكر ربنا وفي نفس الوقت بتخرج حق الله للفقراء يبقى أنت في الوقت ده إيه أنت عابد لله سبحانه وتعالى خذ بالك من حاجة كمان ان انت مش هتاخد من الدنيا ديت عشان بس متقعدش تجري وراها وبس مش هتاخد من الدنيا دي الا اللي ربنا عايز يديه اللي ربنا مقدرهولك هو اللي تاخده اكتر من كده المسألة مش مسألة فاهلهوه ولا شطره مش زي ما قارون كان بيقول انما وديته على ايه على علم عندي انا حطت الجنيه بألف 1000 انا بس امشي ده على التراب يبقى دهب لا سيبك من الكلام ده كله شغل الفهلهه والشطره وانه لح عارف لو كان الرزق بالفهلهه والشطره اعزك الله كانت الدواب والطيور كانت ضعف في رجلين عزق الله يعني هو الحصان ولا الحمار ولا البقرة يفهموا ايه اصلا لا بيعرف يعمل فهلوة ولا شطاره ولا عنده المدين حيوان يباك يسجبه مع الحد هو ما عرفش, ما عرفش يعمل حاجة فلو كانت المسألة الرزق بالفهلوة والشطاره كان كل الدواب جاعت وماتت من جوا صح الله انما الامر ايه بما قدره الله عز جل اسمع لكلام مولاك عز جل اسمع لقوله لا عز جل من كان يريد حرفة الاخرة نجد له في حرف دي بداية الاهة ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب تقول لي طب افهم الكلام ده ازاي معنى الكلام ده اللي عايز اخره شوف بقى ربنا اللي عايز اخره يزود له تصلي لله اربع ركعات اول اليوم يوم يكفيك اخرهم يكفيك مثلها ايه اخر اليوم سبحانه وتعالى تقدم حسنة ربنا يخلي لك حسنات تقدم صدقة ربنا يحسبها لك ب ضعف 700 ضعف الى أضعاف كثيرة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه بعنو ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ودود سبحانه وتعالى لذا شوف تعمل حاجة صغيرة من الأخرة ربنا ينمها لك من تصدق بعدل طمرة بس بشرط من كسب طيب حديث البخاري فإن الله يتقبلها بيمين وينميها له كما يربي أحدكم فلوه فلوة هو المهر الصغير حتى تصير الطمرة كالجبل يا الله إيه ده؟ بقى حتة طمر الصغيرة يعني انت ممكن تجيبي نهاردة كيلو بلح كل الكيلو في الآخر بيفضل عشر طمرات مش عاجبينك بترميهم لو طمرية منهم دولة بس انا بقولك انت طلع افضل حاجة بس انا بقولك لو طمرية من دولة كنت مديها الواحد فقير ربما ينميها الله عز وجل لك ويربيها لك حتى تصير كالجبل تيجي من اليامة تلاقي جبل حسنة بايه؟ بطمرية سبحانه وتعالى وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فوق ده كله ان انت لما بتنفق ربنا بيخلف عليك ولما ربنا يخلف عليك شو بقى القدر اللي ربنا يرزق بيه صرفت كام مية جنيه ربنا هيخلف عليك مية جنيه طبعا لا هيخلف عليك آلاف وملايين ممكن ما تشوفهاش ممكن يصرف عنك مصائب تكلفك مية الف جنيه وانت تعرفش وانت انفقت قديه مية جنيه بس يبقى اذا المسألة ما هيش مسألة الفلوس اللي جاني قديه لكن شوف انت ربنا بيصرف عنك بلاء الدين شوف ربنا بيوفقك لحاجات الدين شوف ربنا مبارك لك في اولادك هداية الولد دي رزق لوحده ما انت ممكن يكون عندك ولد عياذا بالله مشيطا طول ما انت قاعد في البيت مشاكل الدنيا جايبها لك شويتين وانت قاعد لا جارك بيخبط عليك سلام عليكم. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ابنك اتصل لي ازاز البيت لو سمحت 50 جنيه اتفضل هتعمل ايه هتعمل خلاف مع الناس ادي 50 جنيه شويتين ابنك اتصل ازاز العربيه 200 جنيه ادي 200 جنيه شويتين ابنك خرم عين ابني اديه شويتين ابنك قتل يا نهار ابيض ايه ده لا ده انا وخلص عليه بقى ده ده مشكلة اه سبحان يبقى هديه الولد ايه فلوس لو ربنا هدي لك ابنك بقى وتلاقي الناس يقول ابنك ده اللهم بارك يا رب ما شاء الله ما شاء الله على التربيه والادب يا زين ما ربيت شوف سبحان الله وتلاقي ابنك ده الدنيا كلها بتحبه بيستجلب لك الدعاء من الناس تلاقي الناس بتقول الله يبارك لابوك يا ابني حتى لو الاب م... الله يرحم والديك ياسر عرفه ربك اللي خلف ما ماتش مش اي خلفة طبعا خلفة الاولانيه دي ما سيبك منها لما خلفة الثانيه بقى ولد ما شاء الله ربنا هدي فالهدايه دي ايه فلوس يا جماعة ما يبقاش ابنك ربنا هدي وانت تقول ايه الدنيا ضيقه والحاله ضنك والحاله جيم ومش عارف ايه يا اخي في ارزاق كثيره معاك انت مش واخد بالك منها سبحان الله اديتك مثال قبل كده بس بعد ما عدناصلنا يا حبيبي صلى الله عليه وسلم لما قلت لك فاكر لما قلت لك ان لو النهارده افترضنا ان واحد رجل غني معاها 10 اصول كل قصر واحد في والثاني في سيدة زينب والتلاتي والتاني في فبتاع ديت مش عارفين المهم في كل حتة قصر حلو كده ومعه عشر عربيات شبح يلا سيدة ومعه أربع زوجات ومعه خمسين عين ومعه فلوس مليارات تمام كده؟ طيب هذا رجل ربنا يشفي في مرضى المسلم الجماعة لو أصيبه بشلل الله أنه ربعين لأ دي ورجليه بيتحركه نايم طريح الفراش لو جاءت نهاردة واحد سألهم تدفع كام وترجع زي الناس دي كلها تمشي وتتحرك يدفع كما يا معا كل حاجة صح الله اقل حاجة اويلها خد كل اللي عندي بس ترجع زي الاول طيب تخيل انت بقى مكان الرجل ده واتاخد كل اللي عندك كأنك ملكت كل دولت واتاخد كل اللي عندك وارجعت زي ما اتمنى رجل ده اديك بتتحرك وبتمشي نعمة كبيرة انت ما انتش حاسس بها شوف ربنا مدينك بقى دي ربنا بيليه وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها تخيل كده ان انا جيت النهارده لك خد جنيه فانت عدوا كده عد ايدك جنيه يعني ايمين جنيه شمال جنيه فوق جنيه تحت جنيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو حتى مشيت على السيرك على حبل هو جنيه ما عد ايه شوف الله هات كده زي البصر اه نعمه واحدة. مش نعمة واحدة ولا نعمتين هي نعمه جواها نعم كثيره جدا عشان كده ربنا بيقول لك الله لا تحصوه شوف عينك بقى انت بتستخدمها في كام مصلحة كل دي النعم جوه النعمة دي فهمت مسألك بقى وانت عودوا نعمة الله لا تخصوها شوف نعمة الإسلام يا الله لو عادنا نتكلم عن نعمة الإسلام من هنا إلى أن ندخل الجنة إن شاء الله مش هنخص صح ولا نعمة كبيرة جيد ما هي النعمة دي إن شاء الله ربنا على سبب دخولك الجنة إن شاء الله يبقى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرف له زيادة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم طيب هما زادهم هدى واتاهم تقواهم يعني بقوا أحسن من الأول وهم لما أحسن من الأول هيديهم تاني هدى وتقوى ويزدادوا ويديهم تاني هدى وتقوى لحد ما وصلهم لأعلى مراتب الجنة واضح كده طيب ومن كان يريد حرف الدنيا اللي يحصل نؤته منها من دي للطبعيد هندي حتة من الدنيا طب الدنيا تسوي إيه شوف دي الدنيا ازاي يا جماعة لو كانت حديث عند الترمذي بسنة صحيح لو كانت ما حصلش والله شوف لما اقول ايه لو كنت جيت عندي امبارح بقى كنت عازمك على حته ديك رومي انما ايه بقى يقول لك هيتلك طيب انت ما جيتش يبقى, يبقى, يبقى, يبقى ما اكلتش صح ولا فالنبي بيقول لك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحه بعوضة جناحه بعوضه ما سقى كافرا منها شربة مال يبقى هي ساوت جناحه بعوضه ولا ما ساوتش ما ساوتش طيب فربنا بيقول ايه؟ ومن كان يريد حرث الدنيا حرث الجناح بتاع البعوضة ده اللي محصلش هنعتبره جناح بعوضة هنديك حتة من جناح البعوضة طب انت كم واحد, انت واحد بالنسبة من كم واحد من مليارات فانت هتاخد جزء من مليار مليار جزء من جناح بعوضة بالله عليك دي تستهر ان احنا نخصم بعض ونزعل من بعض ونعق الوالدين ونؤذي الجيران ونتقاطع ونتضارب ونروح المحاكم نرفع قواض على بعض ده انت المحاكم ناس الله لا يعفر حس تحس ان للامه هتقوم او تحس انها هامت تحس ان نص الشعب رافع قواضه نص الثاني اه والله منظر تحس الدنيا كلها قاعده جوه ايه في ايه يا جماعه وكل ده عشان ايه يكون واحد رافع قضيه على عشان ايه عشان حاجة لله يعني لا ده كلها عشان ايه دنيا فلوس ده نصب على ده وده فلوس ده وده مال يتامه وده مال ارامل وده ده يعني مصايب كل ده عشان ايه عشان الدنيا عشان الدنيا مع ان اقل واحد في الجنة ادنى اهل الجنة حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم الراجل دوت في الاخر ربنا يقول له ايه لك الدنيا وعشرة امثالها ده مين يا جماعة؟ ده اقل واحد في الجنة طب انا هعتبر نفسي واعتبر كل اللي قاعدين قدامي ادنى اهل الجنة هنعتبر كده ربنا يرزقنا اعالي الجنة ان شاء الله هنعتبر ان احنا ادنى اهل الجنة بالله عليك لما يتقالك انت يوم القيامه اصبر بس وعبد ربنا وإن شاء الله يوم اليامى هنديك قد الدنيا دي كلها حداشر مرة لك الدنيا دي واحدة وقدامها إيه وعشر أمثاله يبقى كم مرة حداشر مرة حداشر دنيا ليك لوحدك ما تصبرش ده الإمام الحسن البصري كان يخش عليه أسبوع كامل بياكل عيش وملح فقاله ربما يكون أسبوع رجيم أو أسبوع التقشف أو أي حاجة إيه يا إمام تعال طول عيش وملح عيش وملح فرد عليهم وقال إنما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنة. حس الدنيا دي كلها يا جماعة. تصبيرة بنتصبر لحد ما نخش بقى. ولا اطري المشوا عمال يخير لبين عيدنا والشقيقين الله أكبر زي ايه زي المنشير هناك. ما حدش يقول لك حاجة بقى. ضرحتك ووو وأنا عزلكوا كلكم ما بلش هناك. وخذ بانك صلى الحبيب. صلى رسل. وإيش النار ده بقى؟ لا سال الله عفوا عفيف الدنيا يعني وكل أرواب أقلى من سنا سبب إيه حب الدنيا إنه مش شايف غير الدنيا. قلتلك قبل كده الدنيا عملة زي زي الصبغة الصبغة ده. في ناس حتى الصبغة ده كده مش شايف حاجة غير الدنيا هي الدنيا بس. وفي ناس حتى الصبغة ده فين في مكانه طبيعي كده. فشايف الدنيا وشايف الوراهم وشايف القبر وشايف الأرض المحشر، شايف الحساب، شايف الميزان، شايف الصراط، شايف الجنة، شايف النار. مد كل حاجة إيه حقهم مكانه. صح الله إنما لو شفت الدنيا بس مش هتشوف غير الدنيا ناس الله العفوة العافية واللي عايز دنيا زي ما قلت لك ممكن ممكن ممكن ياخد جزء من مليارات الأجزاء من جناح بعوض عشان كده بقول لك اغرس في الدنيا الدنيا لا تذم لذاتها ما قال الدنيا دي ما فيش أوحش منها الدنيا وحشة لله هيستخدمها غلط وحلوة لله هيستخدمها صح الفضل الله شو قال دي تغرس في الدنيا تلاقي فين تلاقي في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم كما في خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة بسيطة جدا. خفيفة جدا جدا جدا على اللسان تئيلة جدا في الميزان حبيبة جدا إلى الرحمن هم الكلمتين الجمال دول. شوف هذا بتغرس الخير ده تلاقيه هناك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذية بسناد الحسن لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسر يبيه في ليلة الإسواق. فقال يا محمد أقر أمتك من السلام عليه السلام ورحمه الله وبركاته سيدنا أبرين بيسلم عليه فمزل قال أقر أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الطربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها العزيز يغرس بأهناك وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سلام أعطوا إغرس كده النهارده الفلاح ترص تلاقيه أيام ما كان الفلاح فلاح بقى وبيقوم بعد الفجر ما شاء الله شغال نشاط وحيوية ووشه ده الدم عمال بيبك منه كده يخش الصبح على الغيط ما شاء الله ينتعن نص فدان وبعدين ياخد له مثلا ايه خمس ترغفه بمش افيك لدود فمزاوي يديله فحلين بصل ويقوم الله أكبر يكمل النص الثاني حاجة جه كانت صحه زي الفل دلوقتي كتير من الفلاحين النهارده طول الليل سهران على الدش طول الليل اه وما بتفرجش على ايه أفلام أجنبية الله رجل مثقف <تصفيق> أخبرك ما بقيتش الأفلام العربية أقول لك لا ما بقيتش مستقفتي لا لا أنا رافض الموضوع ده المهم أجغلتني ليه الأفلام أجنبية إدن الفجر صلاه <تصفيق> كل سنة طيب ما قبل الفجر بربع الساعة بيولع كرآن التلفزيون سيخن أدفل ويوم نايد ويوم صحة على الساعة كام 11-12 يقوم يلاقي دود وكل الأرض أه شيء طبيعي أنت طول الليل المعاصب تأكل في عينيك فالدود عمال شغال إيه؟ سبحان الله والجزاء من جنس العمل كان في سنة من السنين كان الكلام ده في أواخر الستينات كانت الأطن القطن كل القطن اللي موجود في مصر فاكر للحجاء دي؟ سبحان الله فجي واحد من الفلاحين في بني سويف الراجل دوت حصل عنده أمر غريب جدا أغرب من راحوا له لقوا الغد بتاعه مفيش لصور ولا أي حاجة ولا حطة إزاز هو صور عادية عادية لسلك عادية فلاقوا الرطوب بتاعه ما فيهوش ولا دودة والغيطار اللي حواليه كلها الدود مخلص على القطن وهو القطن اللي عنده ما حد مفيش حاجة قربت منه فواحد من الدعاه راح شاف الموضوع ده كان مش مصدق يعني فراح واخد سنبله من القطن اللي موجود في الغيط اللي جنبه مليانه دود وراح رميها في الغيط بتاع الراجل ده الدود طلع يجري برا كاني في حد بيجري وراه سبحان الله فسأل الراجل فين صاحب الأرض دي قال له انا انت بتعمل لي في الارض دي قال له ابدا أنا بستنى يوم الحصاد وبقسم القطن ده تلات تلات بطلع تلت لله وتلت بقب بريب بيه يعني ببيعه واجيب بيه سماد وكيماويات وحياة الأرض الثالث ده كن انا واسرتي وربنا يبارك لنا ويوسع لنا شنو دي سبحان الله وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ثلاث اقسم عليهن. مين بيقسم؟ عليه مين اللي بيقسم بتصلي عليه صلي وسلم حديث عند الترميز في سنن ساي ثلاث اقسم على يقول صلى الله عليه وسلم اول حاجه ما نقص مال من صدقه ما انت النار ده بنقول لك تبرع على المسجد. طلعت كم؟ طلعت عشر جنيه. حطيتهم وكم معك؟ معشين بقى معك؟ كام؟ مش عشر؟ لا. ربنا هيبارك لك في العشرة. يبقوا أمام ألف جنيه بفضل الله عز وجل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا في الصحن؟ لا أبي موسى الأشعري. يا عبد الله بن قيس. ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة إنزل كده في الدنيا جمع شوية كنوز قل لا حول ولا قوة إلا ألفين ثلاث تلاف مرة في اليوم روح يوم اليامة وأنت داخل ادفعهم خش كذا كنز من كنوز الجنة ربنا يرزقنا ويحكم الجنة بالك من هاي كمان أنت نار ده الإنسان اللي قلبه متعلق بدون أنت فاكر إنه متعة الدنيا اللي احنا شايفينها دي متعة إيه بجد هقول حاضر فكر وإذا مثلا إحنا عايشينه وشايفينه يعني فكر طعم الفكرة في السبعينات والستينات والخمسينات. بلاش ده كله ممكن يكون لعدين صغارين شوذا زحالتنا فاكر الفاكهة اللي كانت موجودة في الثمانينات طعمها ايه تقدر تقارن بين طعم الفاكهة النهاردة وبين طعم الفاكهة اللي كانت موجودة في الثمانينات؟ علم الله سبحانه وتعالى نرد تاكل الخوخ مية، الموز ما مليء لطعمه ولا ريحة ولا لون. اللي مش عارف البرتقال ناس الله العفو عفيه. البرتقال من جوة تحس له هوا عمل زحكوا القف. سبحان الله ما فيش أي حاجة خارج عدل. حتى البطيخ. كانوا زمان الناس ينقوا البطيخ لحمه الملأر دلوقتي كله أروح نسأل الله الفلفل <تصفيق> سبحان الله شيء غريب جدا إن أرضنا ما أشفي بركة في أي حاجة فاا الكلام ده فين في دنيا وما بين سنوات لسنوات وممكن البركة تتنزع في الفترة جا أخطر وترجع البركة البركة تانية إمتى يا جماعة عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لما أخبر النبي عليه السلام إن البركة بقى البركة الحية بقى التفاح الحقيقي والموز الحقيقي والعنى بالحقيبة تشوفوا فيما هتشوفوا في الجنة لكن برضو هتشوفوا صلحة حلوة برضو منه في الدنيا في نزول سيدنا عيسى بن مريم سيدك صلى يقول والحديث عند مسلم قال لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقصطا فيغسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيد المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها خب بالك بقى في الوية أحمد بسنة صحيح يقول صلى الله فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها تخرج بركة بتاعته ويأمر الله السماوات أن تنزل بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوه نقعد كده أقول لكم أنا أعزمكم على الرمانة رمانة واحد نقعد كده نحارب ونلعب ملاكمة ما, المر... ما تخلص ويأخذون قحفها القشرة بتاعتها يستظلون بها عايزين نعمل مظلل للمسجد كله يجمع كله يدفع لا مش هندفع حتة رمانة كلها الإشرة بتاعتها تندتين اتعمل ايه تندة بره خلص بيشرة ترمانة بكلام النهر ويستظلون بقحفها بالإشرة بتاعتها ويجتمعوا الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطعون ان يكمنوا وينزع الله السم من كل ذات سم السمون كلها ايه تتنزع حتى يضعوا الطفل يده في فم الحية فلا تضر كده كل شركات لعب الأولاد ايه او الأطفال هتتقف ليه الولد ومامته خارجة بالله عليك وانت جاء يا تعبنين ثلاثة الله يا كريمك يعود يلعب فيهم فيه بالحياة <تصفيق> فلا تضر حط يده في فم الحية وهي أصدر معه ويمينه شمال ولا تعمل له حاجة ويضع الرجل يده رجله على رأس لأسك فلا يضر خذ خب بالله باب حتى اليدين وترعى الأسود مع الأبقار والنمور مع الإبل ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرصه يا سلام حتى الذئب اللي هو ما يشوفش غنما لما يخلص عليها هيبقى منهم غرام وحب وهيام فحط دماغه في حضنه وياخد تعسير ده الذئب شوف البركة دي بركة لا يمكن أن تتخاني اطلع مع انسى الدنيا خالص ده شوف بقى الجنة عاملة ذئب لما تخش الجنة هتشوف ربنا نرزقنا أياكم الجنة فانت فاكر ان الفاكهة اللي انت بتكون هنا دي فاكهة بجد لا الفاكهة اللي حقيقة فين بقى في الجنة التفاكر ان متعة النساء في الدنيا دي متعة حقيقية لا المتعة نكفي الحول العين بقى ربنا يكرمك لو ان بعض بنانها حتى صبع صونطط حتى صبع تشوفها الدنيا دي كلها تتفتن لو ان بعض بنانها بدأ لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ايه رأيك انت زوجتك ممكن تطمس حتى نور لبا سهل لا <تصفيق> العقل كده انا طبعا الاخواتنا معانا ربنا بالفهم يعني أضوء من الشمس. ربنا برفق. عايزين ضلوا يعني. <تصفيق> <تصفيق> إحنا بنتكلم يعني إيه؟ يعني بنقول يعني شوف بقى جمال الحرير؟ ولو أن خصلة من شعرها بدت لا في لا ألكتويل ولا نيفيا ولا سانسلك ولا الكلام ده كله. ولو أن خصلة من شعرها بدت اللي يحصل لا من أريحها ما بين المشلك والمغرب. الله أبى إذا كلوني إيدي. حاجة دي ح يعني ما شاء الله. تنظر في صحن قدها أربعين سنة لا تملها ولا تملك. ودي مش حديث ده صار يعني. فهم لا تملها ولا تملوها ترى ده بقى حديث ترى مخ, مخ سوقها من وراء سبعين حلة من الحسن يا سلام لبس سبعين حلة ومن وراء السبعين حلة انت شايف ايه المخ بتاع الساق انه خع بتاع الساق شايف يا سبحان ايه الجمال ده اجسام نورانية في منتهى الروعة والجمال فهم تروح انت بقى ايه في سوق المزيد ربنا يرزقنا اياكم يوم المزيد وتروح وتنظر الى وجه رب المجيد تلاقي فيه ريح اسمها ايه, ريح ايه؟ ريح الشمال مش بقى رياح الخمسين احنا عجين فقال لعميتنا هنا لا هناك ريح الشمال ريح الشمال زي اول ما تعد كده فتحثوا في وجوه المؤمنين انت طبعا تخش الجنة تبقى زي الامر ده اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر مش وهو اهلال يبقى وشك عامل كده لا. <تصفيق> لا على صورة القمر <تصفيق> على صورة القمر ليلة البدر وشك مدور وزي الامر من الأمر كمان والثاني على أشد كوكب دري في السماء إضاءة حديث في الصحيح فالريح دي تحث في وجوهكم حلو كده فتزداد حسنا وجمالا طب لازم المعادلة تتضبط ما ينفعش أنا بقى أزداد كل يوم جمعة حسنا وجمالا والحور العين أو زوجتي من أهل الدنيا زي ما هي لا هي كمان إيه تزداد حسنا وجمالا ترجع لها تقول لك ما شاء الله والله لقد ازددتم من بعدنا حسنا وجمالا تقول لا بل أنتم والله لقد ازددتم من بعدنا حسنا وجمال شوف بقى المتعة بقى شلي دنيا ومش دنيا الأنهار اللي هنا شوف شوف لما تيجي تروح تشوف مثلا يعني أخ بيورين صورة لبعض الشواطئ اللي موجودة في استراليا. علم الله سبحانه وتعالى الشاطئ ورب الكعبة رملة بتاعته يا جماعة بيضة رملة بيضة. بتخيل يعني ايه رملة بيضة رملة يعني تشوف المنظر دماء جديد تقول مش ممكن ايه ده ده في الدنيا اه في الدنيا. رمال شاطئ كامل بيضة والمية صفاء لا ص قول الله ومن النهار الجنة في عمل كل واحد فيكم ليه أربعة نار. نهر خمر ونهر عسل ونهر إيه نهر لبن ونهر ماء طيب اسمع لقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحد ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون طب الكلام ده خوف بقى. يعني اللي عايز الدنيا أخش النار المقصود هنا اللي عايز الدنيا للدنيا عايز دنيا عشان دنيا. أنا عايز فلوس مش عايز مش عايز أعبد بيا ربنا. مع إن ربنا قال كده في الحديث قلت سير انزل المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دي الحكمة. الحكمة ربنا بيدك فلوس عشان تستعين بها وتتفرغ للعبادة. إن انزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالعايز دنيا لدنيا وبس ما بيفقرش في الآخر خالص ما بيصليش ما بيعبدش ربنا. مش عايز يعرف طريق النبي عليه السلام. آه هذا ممكن بيه آه ضيع نفس. إنما اللي عايز دنيا لآخرة هذا يذم لا طبعا لا يذم بالعكس هذا الإنسان يمدح بفضل الله عز وجل يعني سبحان الله يعني ده في ناس النار ناس الله عفوا في في ناس يا جماعة بتلتزم للدنيا واحد يقول لك أنا هصلي عشان ربنا يكرمني ولا وظيف أنا هصلي عشان ربنا يكرمني وقاعد وزوجة منته حلال أنا هتحجب عشان يجين عريس لا خذ بالك من حاجة زين لازم تجدد الدنيا أنا هصلي عشان ربنا يرضى عني ولما يرضى عناك هيد كل الحاجات اتضمّن ربنا سبحانه وتعالى لا يسلم عبده أبدا لليأس أبدا ربنا سبحانه وتعالى أرحمه بعبادي من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحان الله يبقى إيه يبقى واحد يطلق لحيته علشان الناس تحترمه. واحد يحج عشان الناس تقول له يا حاج ولذلك النبي قال لك إيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الأول من تصعر بيه من نار يوم القيامة ثلاثة الغريبين للثلاثة دول يا جماعة من أمة النبي والأعرب من ده كل النمة من خواص أمة النبي من هم يا جماعة؟ قارئ الكرآن والمتصدق والمجاهد هنأخذ مثال واحد يؤتى بقارئ الكرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر فيقول له جل وعلا ماذا عملت في تلك النعم فيقول يا رب قرأت الكرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته من أجله فيقول له جل وعلا ربنا عارف أن نيته ما كانتش خالصة لله فيقول له كذبت وتقول الملائكة كذبت إنك ما تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن وأقرأت إلا ليقال عالم أو قارئ وقد, وقد قيل وقد قيل دي تسوي إيه هي قول العزل وهم فيها لا يبخسون خدت اللي انت عايزه قال انت ربنا عملت كذا بس عشان إيه عشان حظ دنيوي خدته تيجي الأخرة تلاقي ما فيش حاجة. لا أما لو أردت الدنيا من أجل الآخرة فهذا لا يذم أبدا. واحد هشتري عربية فلما راح المعرض قال له سمعت أنا عايز عربية مكيف. حرام الحلال. طبعا حلان. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق مين اللي حرم الكلام ده؟ هشتري عربية. تاب مكيفين. يقول لك عشان بدل ما أنا ماشي بالعربية عمال بسمع اللي, اللي مولع لي أغاني يمين واغاني شمال وحباها طلعت في أفايا وكوزي محبة في هرم أقفل الإزاز وأسمع كرآن. يبقى أنا عايز المكيف ده ليه؟ للدنيا ولا الآخرة؟ لآخرة صح الله؟ طيب واحد عايز يشتري شقة جميلة جدا ويتجوز أخت ويعفها فعشان يعمل كده فرايح يشتغل ويجمع فلوس الفلوس دي بيجمعها للدنيا ولا الآخرة؟ لاخره برضه طب واحد يقول طب ده فيه بعض الكفار بقى بيعملوا خير كتير جدا جدا اشمعنى دول يخش النار اقول لك لانه لم يريد بعمله وجه الله ربنا رحم متعه باللي هو عمله ده في الدنيا يجي في الاخره ما يلاقيش اي حاجة نرجع لموضوعنا بقى ازاي ننجو من فتنة الدنيا اربع خطوات نختم بقى الدرس ان شاء الله ازاي ان احنا ننجو من تلك المتهمة التي في قفص الاتهام اول حاجة جماعة الزهد في الدنيا لو زهدت في الدنيا ربنا الله يحبك ولو حبك هيسعدك دنيا وأخ تأكد من كده شوف واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواب نماجه بسند صحيح فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس يبقى في المقام الأول لو عايز محبة مين محبة ربنا إن ربنا يرضى عنه فقال له صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس المشكلة زي ما قلت لك ناس كتير يا جماعة مش شايفة الأخرة شايفة الدنيا وبس انت في الدنيا مثلا على سبيل المثال لو كانت منجا أو جوافة وانت بتاكل المنجاة ديت اول منجاة لها طعم حلو صح الله تاني منجاة طعمها حلو برضو بس قال صح الله التالت الرابعة بالبلد كده كمال عدد انما اجمل واحدة ليه فين لو انا ليه الجنة لأ في الجنة لأ يا جماعة في الجنة لما تاكل فاكهة أول حباية لها متعة، الثانية متعتها أعلى، والتالتة متعتها أعلى وأعلى، كل متعين في زيادة، ونفس الحكاية بالنسبة لمين؟ لأهل النار، أهل النار كل عذاب أشد من اللي قبله، يتعذب وثانيهم عذاب أشد، والأكل نفسه ليه عذاب، وعذاب اللي الأكل اللي بعدها إيه؟ أشد؟ قال جل وعلا فذوكم فلن نزيدكم إلا, إلا عذاب تيجي تقعد مع أهل الدنيا أو مع كتير من اللي شغل كله وحياته كلها مشغولة بدنيا وبس يقول لك شفت العربية العيوني نزء آخر الموديل دي انت لما تلاقيه يتكلم في أنواع العربيات قل له كده قل له أكيد الجنة فيها أحلى منها ليه؟ لأن العربية اللي في الدنيا ديت مهما كانت هتقدم وهتعطر واحتاجة روح التوكيل مع المكانيك والكهرباء والسمكاري عربيات الجنة ما بتعطرش ولا بتقدم وفتفضل جديدة لنك كفاية أن ما حدش هيشوفها خالص غير أنا أنا أول واحد يشوفها لو جي يقول لك ده أنا بقى يعني س جايبها بمئتين وخمسين ألفيني، قل له بقى أنا حاجز إن شاء الله، إن شاء الله، فيلا في الجنة، وبقى ده فيديا واحدة، مش فيلا بس، لا فيلتين والله، أسرين في الجنة فيديا واحد، إيه الدليل على كده؟ صلى على حبيبك، صلا صل، حديث روا أحمد بسنة صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات مين اللي هي ابنه ملك؟ أبداً بان الله له بيتا في الجنة، يتقري يقول هو الله أحد فيديا كم مرة يا جماعة؟ عشرين مر يبقى مانيت كم بيت في ديئة؟ بيتين عايز تغرس نخلة حوالين البيت أو حوالين البيتين تقدر تغرس خمسين نخلة وما من شجرة في الجنة إلا وصاقها من ذهب تغرس خمسين نخلة في ديئة حديث عند الترمذي بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قان سبحان الله العظيم وبحمده اللي يحصل؟ غرست له نخلة في الجنة تقولها كم مرة في ديئة؟ خمسين مره يبقى غرست خمسين نخلة وبنيت بيتين فيها يا جماعة فيتقيتين فقط شوف بقى اللي بنا اللي جاب أصر ولا جاب فيلا دي بناها في كام سنة جاب فلوسها بقديه من الحلال ولا من الحرام فهناك في الجنة يا جماعة ما فيش ما فيش شؤة في الجنة ما فيش شؤة إنسى الموضودة هناك فيلل وأسور فبزاي يشوف ربنا بليه لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف فيلل من فوقها ايه غرف مبنية تجري من تحتها الانهار واذا رأيت ثم ثم عليه هناك واذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا هناك ملك كبير يا جماعة هنا كل طموحاتك بس شقة عشان جوز هناك اصور هناك فيلن هناك انهار هناك اشجار هناك الجواد المضمر السريع يجري في ظل الشجر الواحدة مئة عام لا يقطعها تخيل كده ما تركب فرص وتجري في ظل شجرة شجر طوبة مئة سنة تجري في ظلها لا تخرج من تحت ظل هذه الشجرة يجي يقول لك أنا جوزت واحدة بقى أنا ما إيه بقى مال وجمال وحسب ونسب وبنتي ناس قوله أنا خطبت زوجتين من الحرلين مع الموم الأول ما يخش جنة أول حاجة يتحفها فيها زوجتين من الحرلين خده ولسه الباقي فالمتعة الحقيقة يا جماعة في الجنة بس تخش كده هناك وربنا غلام أصحاب الأخدود فكرين الكصة دي غلام أصحاب الأخدود لما كان الجليس بتاع الملك جليس الملك رجل كان مناسق للملك حصل ايه عمي بصره عمل ايه سمع ان الغلام ده كان يبرق الأكمه والأبرص وكان يشفي من سائر الأدواء والأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى فرح له وباللغة أهل الدنيا رحم جمع له شوية هدايا كتيرة وقال له ايه مَا هَا هُنَا خُب بالك من اللفظ مَا هَا هُنَا لَكَ جَمَعْت كل دولة بلغة الناس اللي فهم زي ايه شوف كل ده بقى ليه كنت شوف, شوف بي بيتفخر عليه ازاي اه سبحان الله الغلام ده عملية يا جماعة هل قال له انا مش عايز فلوس ده فلوس ايه راكل ده أنا كلهم بيجينا قد يهم مئة مرة ما جابش سيرة الفلوس ان الفلوس مش شغلها قال له ايه سب موضوع الفلوس خالص والهدايا قال له ايه إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك ليه كده يا جماعة عمل كده عشان لك أن أنا الدنيا ما تشغنيش تعرف عمل زيه زي عمل زي حديث رواه نسائب سنة صحيح لما في غزوة خيبر سيدك نبع السلام غنم غنائم كتير جدا فوزع الغنائم على الصحابة بعد الغزو كان في واحد منهم يا جماعة كان غايب فالنبي سابره نصيبه مع الصحابة فلما جاء من الصفر قالوا له هذا قسمك وحفظك من غنائم خيبر عمل ايه يا جماعة ما قالشي طب خلوهم هنا عندك امانة ما ماقول للنبي كلمتين حلوين كده وارجع تاني ما رحش قال للنبي نبي ايه ايه اللي انت سابه ده يا رسول والله انا ما كنت عايز الكلام ده اللاي. ده انت عارف يعني انا داخل المسألة يعني حبا لله والمسألة مش يعني انت مصر طب خلاص جزاك الله خير فهمزاك اهو يرجع لا ما عملش كده خات كل حاجة وطلع بيها النبي. وقال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك أن ما اتبعتكش على الشياء والأبقار والجمال والفلوس والسيوف والدروع الكلام ده ما يشغلنيش قال فعلى ما اتبعتني. قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرماها هنا وأشار إلى حلق سيدك نبقى قال له إيه قال إن تصدق الله يصدق أصدق بس مع الله وتشوف الغزوة اللي بعدها دخلها الصحابي ده جماعة فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه قتل بسهم في حلقه دخلوا به على سيدك النبي فأول ما دخلوا به على النبي إيه قال أهوه هو؟, هو ده فقالوا أجل يا رسول الله فقال صدق الله فصدقه الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذه ودفنه قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيل فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد يا سلام إن تصدق الله يصدق فالغلام بيقول له إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله عز وجل خذ بالك من حاجة واحد يقول لك ايه بس أنا واصل بقى ان ربنا بيحبني بقى تعرف بقى ليه انا عمري ما طلبت منه حاجة الا ودهان اقول لك مش شرط ده ربنا اعطى الد اعدائه شوف الامام المقام بيقول لك ايه كيف وقد اعطى الله عز وجل ابغض خلقه اليه لو لو ابليس لما سأله الانذار يعني الامهان قال ربي انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظري ادهلوا في ساعته مع إن إبليس أضغط خلق الله إن الله ورغم ذلك ادهاله فالإعطاء ليس علامة على الحب من الشرط. ممكن واحد يكون ربنا بيدي كل حاجة وربنا بيبغضه وممكن واحد ربنا بيحميه من فتنة الدنيا مش عايز ادهاله بيحرمه لكن بيرحمه في نفس الوقت بيحميه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب الدكتور يقول لك لو المريض ده كالفراخ هيتعب خبانه فأنت مش بتستخسر في الفراخ أنت بتحميه من الأكل اللي ممكن تمرده أكتر ولله المثل أعلى ربنا بيحميك من الدنيا عشان هتمردك وعايزك تخش الجنة ولا تقطف من صمرة الأخيرة تروح هناك في الجنة تلاقي الصمرة كاملة عند الله سبحانه وتعالى قيد تقول لي نوصل للزهد ازاي من علامة التانية اللي هي القناعة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث لو مسلم قد أفلح شوف اللفظ حتى بداية لفظ الحديث قد أفلح قد تفيد التحقيق يعني قد تحقق فلاح من فعل هذا قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا طب ممكن ما يرضاهش لا وقنعه الله بما آتاه يا سلام ده سيدك النبي عليه والسلام كان أكثر دعاء النبي عليه والسلام والحديث في الصحيحين كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يكفي ولا يفيد الفطار هو الفطار والعشاء مهما كانش عبدهم غدا كان هم وقبة بالغداء الصبح وقبة بالعشياء ما كانش عندهم ثلاث وجبات وما بين ذلك بأذازه لا ما كانش عندهم حال هم هادوب إذا لقوا أكل يعني أكل الصبح وأكله بالليل سبحان الله فالمهم كتير جدا من الناس يقولك طب أنا عايز إن أنا يعني فعلا أبقى إنسان قانون من لما تيجي بص للآخرة زي ما لك بص للدنيا وبص للآخرة لو لقيت نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى عارف قدر الدنيا صح قدر للآخرة صح هتلاقي نفسك قنوع بأي شيء ربنا يرزقك به لأنك انت زي ما لك بتنتظر الخير والنعيم كله في جنة الرحمن يبقى هدفك الأولاني في دنيتك دي إن ربنا يرضى عني أنا مش عايز حايا بالدني إن عايز ربنا يرضى لو ربنا يرضى عني وأنا غني أبقى عايز أ لو ربنا يرضى عني وأنا فقير أنا عايز أبقى فقير الحالة اللي اتقربني من ربنا هي دي اللي أنا عايزة وذلك لما واحد يسألك لك إيه أنا معروض علي شغلتين شغلانا بكذا وشغلانا بكذا أشتغل أنا واحدة فيهم أقول له اللي تقربك من ربنا أنا معروض علي أن نشترى عربية كذا وعربية كذا أحسن من العربية في الاثنين الاتنين أولى العربية اللي توصلك الجنة قبل التاني فالشيء اللي يقربك من ربنا ويوصلك الجنة قبل الثاني هو ده الشيء اللي انت, انت تؤسره وقال يا سبحان الله يا مناس يا جماعة جمعت أموال كتير وضيعت حياتها وفي النهاية كل ده بيروح في لحظة لا يبقى إلا عملك الصالح تلاقي واحد بنى عمارة باثنين مليون أو ثلاثة مليون فجأة ربنا عافينا عافيك زلزال خلهم كوم تراب صح طراب جنيه حتى بقت كوم صفيح زوجة ما شاء الله ملكة جمال العالم حتى هبوة من متجاز بقت أقبح امرأة في العالم هي دي الدنيا إنما الآخرة بقى إيه؟ والآخرة خير وأبقى هي أفضل وهتبقى ما تخافش في الجنة بقى لا يمكن تتعرض لا للفقر ولا للمرض ولا للتعب ولا للزهق ولا لأي حاجة ولا للجوع ولا للعطش ولا للحر ولا للبرد كل أحوالك سعادة في سعادة ربنا يرزقنا وياكم الجنة يا رب عشان كده تبقى لازم تكون راضي عن الرزق اللي ربنا بيسوقه إليك مش تفضل وقت حياتك كلها على عصابك جري في جري اقصته وكمالياته ومصيفه وفسح ودش وفي النهاية برضه مش سعيد هي دي المشكلة مش كده المشاكل يا جماعة والله دي يعني تحسها في حياتك ايه هي ان زوجتك المسكنة اللي انت مقعدها في البيت ديت طول النهار ما قاعدها قدام التلفزيون هي يا رب تتفرج على شباب مخنثين وبس احنا طبعا رافضين الموضوع ده بس بقولك يا رب تتفرج على كده وبس لا ده مصيبه المصايب ده بقى في الاعلانات الاعلانات بتفتح حين الزوج على حاجات بتخليها غير راضية عن حياتها غير راضية عن الله غير راضية عن اي شيء ربنا بيثقونه عن طريق ايه عن طريق زوجها سبحان الله تتفرج على على الاعلانات تخلص من حمامك القديم فهناك جرافين طب يا ست الحجة من الحمام اللي عندك سلاميك لا لابد جرافين يا جرفين يا الطلب يا ستة الله يكرمك تخلص من, إيه؟ من بيتك الصغير وتعالى إلى مدينة الرحاب حيث الجمال والجودة كل ألوان الروز إيه؟ ولا كل درجات اللون لزرق ثم هي تشتغل تشتغلك في اللزرق <تصفيق> ربنا بار فيك وستراميكا كيروباترا هتحل الفزرات طب يا ستة مش لازم نحل الفزرات دولتك المهم تفضل المسكينة تتفرج ليل ونهار على أهلانات تحس رغم أن زوجها جايب لها كل حاجة ومالي بيتها خير من كتر اللي شايفها في التلفزيون هي فاكره ان كل واحدة قاعده قدام التلفزيون لازم تكون بتجيب كل اللي بيتعرض ده ايوه هات لي من ده وده وده وده, وده ولا تمتى فهمت ازاي ويا محالات كتيرة جدا للطلاق كانت مشكلتها عدم القناعه مره كنت دخلت في صلح بين اخ وزوجته الكلام من حوالي شو من حوالي كم سنة؟ من حوالي ما لا يقل عن 7 سنين او 8 سنين شوفوا من فتره بعيده يعني في المره الاولى ربنا يستر بعد الطله الاولى ورجعوا بعد الطلقه الثانيه ورجع ايه الثالثه خلاص بقى فالمهم فالأخ قال لي طب يعني أنا جايب لها شقة تمليك وجايب لها عفش بحوالي 20 ألف جنيه وجايب لها كذا وكذا والمدارس على حسابي ولدين صنططين خالص والزوجة والمدارس على حسابي والعلاج على حسابي واللبس على حسابي إيه بس يسألها بس عايزة قدي أكله وشرب بس في الشهر فقط أكله وشرب فقط يعني مش عايزة تغلق متها وبس وأي حاجة تانية أنا متكفل جيد فاتصلت بها أخت ربنا يحفظك حضرته أموري بإيه يعني أكل وشرب هو طبعا جايب لي كل حاجة وكل علاج ومدارس وكل حاجة متكفل بيها قالت له والله يا شيخ محمود يعني أنا بعد اللي حصل خلاص زهقت من الدنيا مش عايزه حاجة منها خالص ويعني حسيت ان الدنيا من منفاهه ونزلنا بقى كده الدنيا سجن من جنة الكافر خلاص احنا الدنيا دي خلاص عذاب كله بلاء والمتاع كله في الجنه خلاص أنا مش عايزه الدنيا حاجة قلت لها طب يعني انت مش عايزه حاجة يعني اللي انت مش عايزاه ده قد تقريبا يعني في الشهر قالت لي يعني حوالي 2700 جنيه الدنيا منفاهه يا اخو قلت لها ما لو كنت عايزة حاجة وانت تقول لها ايه يعني خلي الشيخ محمود رهن عندي <تصفيق> ف الحمد لله في ناس زهد يعني ربنا بيفهم المهم <تصفيق> فسبحان الله فيعني تلاقي نفسك انت انت اللي بتجيب نفسك المشاكل بالحاجات دي ان انت اتفرج على الكلام ده كله هي بقى تشوف ما عايزه ايه وعايزه تجيب سبحان الله خد بالك بقى من حاجه زوجتك دي لو شغلتها بتاعه ربنا والله هتتمتع دنيا واخره اقعد بقى كده خليها مثلا تقرا كل يوم 3 اجزاء مش صعبه والله ده هي لو قرت قبل كل صلاه خمس صفحات وبعد كل الصلاة خمس صفحات هتخلص كل ده هتعمل خير كتير قوي وفضل الله في اليوم سبحان الله خليها تصلي في اليوم 40 ركعه تقول 40 ركعه ايوه النبي كان بيعمل كده يا اخي متصلي ليه صلاه صلاه النبي كان بيصلي 17 فرائض و12 رواتب و قيام ليل ده كام 40 ركعه وانت ساعتها بقى فمزعنا دم ما تقدر حتى يا خو ولو ركعتين قيام ليل هي كده هتصلي الفرائض والسنن طبعا عشان ربنا يكلمه إيه الاثنا عشر ركعة دول يبن لها به بيتم في الجنة قيام الليل شوف النبي دعانيك بع صل الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسنة صحيح قال رحم الله رجلا قام فصلى ثم أيقظ امرأة فإن أبى نضح في وجه الماء ورحم الله رأتا قامت من الليل فصلت ثم أقذت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء إلا اثنين أمو يا رسول الله فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هي دي بقى اللي انت عايزة ان ربنا يذكرك انت وزوجتك انك تكتب في السنوات السبع من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فهم زي ربنا وزوجنا عليكم يا رب تخلي زوجتك تذكر ربنا اول ما تروح الشغل كده السلام عليكم ذاك حبيبتي مش حرام طبعا صح زوجتك حبيبتك ماشي سلام عليك حبيبتي قلت اذكار الصباح الحمد لله وصلاة الدوح الحمد لله وصلاة الدوح والله مبارك طيب الحمد لله يعني طيب تمام ربنا بارك فيك يا رب طيب لجعتي من مرة دخلت اول ما هتسم عن ايه ها الاكل جاهز عملتي ايه لا صليت العصر ولا لا طب ما صليتش العصر اصلي كنت مجغولة بالاكل وشعف ايه وكام ده كله لا اهم حاجة عندي الصلاة طب اصلي كنت يا ست يسيبك من ده كله ادفل بتجاز خش صلي وبعدين ن قبل لو قررت الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة لا بصي بقى مش انت عملت الأكل تعبانا في بقى لك كم ساعة أربعة ستكوني هنتي أنا مش واكل أنا مش واكل أي واش هاب لما تصلي أنا هبقى يكن إن شاء الله وهي لا تخش تصلي هتقولي طبعا أنا كده هتسوح لا ما انت تخش تلقط حالك وبي بتصلي بقى <تصفيق> واخد بالك يا أنا رسملك لخطة مزفضة <تصفيق> فهنا نزل صلى على حبيب المهم يعني ايه حاول تغضب لله مش تغضب عشان الأكل ما ملح والأكل مش جاهز ومش عارف ايه يا اخي ربنا يبر فيك ده سيدك النبي سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدي على بيوت أزواجه التسعه تسع بيوت مش بقى يقول لي دي عندك أكل ده عندك ما فيش ولا حتى تمره ما فيش تمره كده يقول له خد تمره <تصفيق> ما فيش طب انت لو مكان النبي دي عيشه دي تسع ازواج ما في بيتهم ولا حتى لقمه ناكلها نتجوز العشرة نعمل ايه فما فيش بقى سبحان الله النبي يعمل ايه تسعه مفيش اكل ده في صومنا فينها خلاص فإنه صوم حلت المشكلة ولا لا تحلت عشان النهارده دا يبقى داخل من بره و... وما شاء الله السفره عليها اللهم بارك خمسين صنف ولا وأنت ما عملتيش فراخ بال بال ايه بانيه اسمها بانيه اه بانيه تقول لها ما عملتش طب وده كلام في حد يعرف يعيش من غير البانيه يا بنتي ده حتى البانيه بركه ربنا يبارك فيك يعني وتلاقي الناس سبحان الله بتاكل فراخ ولحمه وسمك 46 يوم في الشهر يوم سمك ويوم حمام ويوم فراخ ويوم لحمه فاهم ويوم ما تبقى اورديح يبقى فراخ بنين وفي النهاية اقول لك اهو الحمد لله والله هنعمله مستور والله الحمد لله ربنا بنبر فكر رب. فتعلم زوجتك ان إيه؟ تذكر ربنا طول ما قاعده لا اذكر ربنا خلي لسانك يشتغل بالذكر قاعده بتطبخي في المطبخ سلي وقتك يا ست. أما لا بتعمل التقليه ولا التقديره ولا اسمها ايه اللي بيعملوها ديت فاهم اذكر ربنا سبحان الله الحمد لله كانت ربعه العدويه ربعه العدويه كانت تقول لزوجها لزوجها لأحمد بن أبي الحواري تقول له إيه؟ كل يا ولي الله فوالله ما نضج إلا بالتسبيح طول ما أنا قاعدة بطبخ عمل إيه بأسبح يا سلام تيجي أنت من مرة بقى تلاقي زوجتك عامل أكل كده ما شاء الله تودي الإسعاف تقول لها ما شاء الله إيه الجمال ده حضرتك واضح أن أنت كنت وانت بتطبخي بتسبح تقول لك لا ده أنا كنت بسمع شريط والله أه أكيد شريط عذاب القبر ربنا لا أرى <تصفيق> ربنا ما حمنيش منك يا رب جازيك عن كل خير خليها تسبح كده خليها تسكن ربنا ويا سلام بقى لو نزد بقى تشتري العيش وقفة في طبور الله أكبر في الطبور ده ممكن تكره صورة البغرة كلها قبل ما توصل يعني اشغالها ياك خليها تذكر ربنا سبحانه وتعالى المهم خليها تنشغل بالعلم الشارع بتعليم ولادها اشغل زوجتك بطاعة ربنا بدل ما تقعدها قدام الدش والتلفزيون 24 ساعة المهم في الوقت ده لما تلاقي نفسك مشغول بطاعة ربنا والله العظيم حتى لو ما معكش اي حاجة هتعدك سرعة يوم وليام اديك مثل بسيط الناس هم ما من صفر برا ايه اللي بيحصل وانت داخل المطار في ناس ما شاء الله معها ايه شنط جبال. ده بيعمل ايه ده؟ لقى ده اوه بقى نفتش ونفتح ونظبط ونجمرك وابقى يابني عبال ما يعد خمس ست ساعات ولا ممكن يبات طب التاني بقى جاي خفيف يلوبوس بقى وجواز السفر وعلب الطبر بس خلاص عد في الاخر كده تجيهم اليام انت ايه نظامك وعن ماله من اين اكتسبوا فيما <تصفيق> هم 200 جنيبت والحكومة علوم ختم النصر وكل ابنكم مبعيش حال عد بس خلاص فأما التاني بقى، أوافق حبيب، أوافق. يدخل الفقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء المبادئ خمسمائة عام. حديث عند الترميز في سنة صحيح. لكن خبر بالك من نقطة مهمة الإمام ابن القيم بيذكرها. مش معنى إني واحد يخش يعني فقير يخش قبل الغني بخمسمائة عام مش معنى كده إن الغني يبقى في الجنة أقل من الفقير لا. ممكن يدخل متأخر خمسمائة عام ويبقى في درجات جنة أعلى من الفقير بمية درجة. وضحت على حسب أعماله الصالح. المهم يا جماعة. لما تكون انت بتاخد الدنيا دي بس ايه مش في الدنيا للاخرة ربنا يرضى عنك بالبلد كده انت عايز تغير الشقة لشقه ثانيه ليه عشان الشقة الاولانيه جيراني اللي جنبي ليل ونهار سب دين واغاني وتلفزيون ومعاه و فانا هنقل في شقه ثانيه في مكان بعيد عن سب الدين والكلام ده كله هيبقى معايا جيران بيذكروا ربنا وبيشغلوا القرآن وبيروحوا دروس علم فيعينوني على طاعة الله يبقى الكلام ده للاخر ولا الدنيا يبقى الاخره افضل اعزائي ساعتها هتعيش مع زوجتك على اقل الاشياء اي حاجه هترضيك ورب الكعبه ممكن تصبح الصبر تيجي وانتو الاثنين شوية فول بجنيه وخمس تغيفة نص جنيه كباب مصر وايه اللي هو الطعمة كلها بكام بمية خمس وسبين قرش في الغدا هتلاقي نفسك بتجيب بجنيه ونص جبنة وبطخة وباربعة جنيه بخمس جنيه ونص في اللي نفس الحكاية اليوم كله كلفك هدق تسعة جنيه عشت ولا ما عشتش هتموت قاشت الحمد لله رب العالمين يعني في شهر 270 جنيه شوف المسلم القنوع نحن نفسنا نشوف واحد قنوع بشقته قنوع بزقته قنوع بأولاده بوظفته بصحيته بعفيته قنوع بحياته كلها وراضي عن ربنا سبحانه وتعالى المهم يا جماعة الحاجة الثالثة والربعة في عجالة سريعة كده ولا تقولنا عليكم بلا حفاظ دا كده صدق التوكل رب العالمين صدق التوكل انك تعلم يقينا انه لا يأتيك بالخير إلا إلا الله وإن ربنا بإيده مقاليد الأمور ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ومن يتوكل على الله فهو حسب أنت عارف لو كان فيه فطورة لكل نعمة ربنا عم بها عليك هتطعم تخيل كده فطورة للنفس شوية الاكسجين اللي انت بتتنفسه حتى نتكلم عن نعمة البصر ولا نعمة العقل ولا المعدة ولا القلب ولا حال نعمة النفس شوية الهوى دول لما يجي واحد بيعمل عملية في مستشفى بيبعولوا الهوى في أزايز الاكسجين بيبعب كان في المستشفى اللتر ب جنيه صح لا يعني العشر لتر بعشرين جنيه انت بتتنفس في الدقيقه الوحدة عشر لتر يعني في الدقيقه بكام بعشرين 20 جنيه ادفع بقى الفاتوره في اليوم هتدفع كام يا بطل عشان بعض الناس يبقى لسه مصلي العيش ولا انا مديله حق ويبقى راقع العيشه في, في دقيقه ونص يوم ما يخشع دقيقتين الا ربع ولا لسه حق لا ده انت لو عدت ساجد لله من يوم ما ربنا خلقك لحد ما تلقى الله فلن توفي الله عز وجل نعمه واحدة. عايزك ما تحملش هم الرزق ولا الإيجار ولا مصارف المدارس ولا أي حاجة الرزاق موجود ومن يطقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمزي بسنة صحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة الطير هو الحاجة الوحيدة اللي في هذا الكون اللي ما بيدخرش الرزق أبدا النمل يدخر النحل يدخر الدواب تدخل إلا الطير يخرج يزأزأ يسبح بحمد الله يتوكل على الله يجيب الرزق ويرجع بفضل الله سبحانه وتعالى فشوف الطير ده لا عنده وظيفة ولا عنده ترابيس ومجانس ولا مشترك في التأمين الصحي ولا عنده تأمين ومعشات ولا أي حال ورغم ذلك عمره في يوم الأيام ما عطلهم الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى لكن مش معنى كده ان انت تنام وطول الرزق هيأتي لأ خذ خب بالأسباب وربك سبحانه عليه يأتيك بالخير بفضل الله سيدك النبي عرضت عليه جبال الدنيا قال ان تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر والحديث ضعيف فقل بالك ترك لأم من عائشة رضي الله عنها وارضاها حفنة من شعير هو ده اللي سيقولها بعد ما وقت النوع السلام كانت حطا فين في شق كده بالجدار شق كده حتة في حطة كانت كل يوم تاخد منه بسم الله وتطبخ وتاكل كل يوم تاخد وتخبز وتاكل لحد ما طال عليها قعد له شهور طويلة حتة الحفلة دي قالت فكلته ففنيا لما وزنته راحت البركة سبحان الله زيك انت لما يكون مرتبك صغير مرتبكة دي 200 جنيه 250 حطه في علبة وخليه عرفه وقل له زكتك وانت بتاخدي كل يوم بسم الله سمي بس سمي وما تأديش سيبك من كلام ده كله سمي وما تأديش خذي والله العظيم هتلاقي فيها بركة لا يعلمها إلا الله وانا عن تجربة عمري ما عدي إيه اللي اه الله عمر ما عد وربنا بيبارك اوعى اوعى تعد لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توك فيوكي الله عليك اوعى تعد خليها بالباركة وربنا هيكرمك ان شاء الله خذ بالك من حاجة لازم قلبك يمتلئ يقينا بما عند الله سبحانه وتعالى ربنا بيقول لهم يا عباده حديث راموس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم خذ قاموا في صعيد واحد كله من قام سيدنا آدم إلى قام الساعة قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألة فأعطيته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليمن يا سلام اسمع الحديث الجميل ده أولا حديث روال بخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم يد الله ملقى يد الله إيه؟ ملقى لا يغيضها نفقه لا ينقص ما فيها النفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم؟ ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض شوف بيقول لك ربنا أنفق على عبادي قد منذ أن خلقهم إلى قيام الساعة ورغم ذلك لم ينقص ذلك مما عند الله عز وجل الشيء آخر حاجة جماعة تعلق القلب بالآخرة إن قلبك بمتعلق بنعيم الجنة وبرضوان الله قبل أي حاجة سبحان الله لما تشوف أي متعب في الدنيا تقول يا سلام هي دي الدنيا أمال الجنة يبقى شكلها إيه؟ أمال الفاكرة الجنة يبقى شكلها إيه؟ أمال نعيم الجنة يبقى شكله إيه؟ سبحان الله أنت لما تيجي تلاقي واحد من أهل دولنا حزنان على ضائع الفلوس بتاعته حزنان على أنه هو زوجته ثابته حزنان على ابنه اللي مات أنت ما تحزنش غير على ثوات قيام الليل تكبيرة الأحرام فاتتك صيام في رضاع عليك طاعة فاتتك درس علم فاتك الحاجات دي كلها هي اللي تحزن عليها بفضل العزل وما تنساش ان انت هتسيب الدنيا آجلا أم عاجلا بد أن تنتقل من الخراب إلى العمر بمعنى عمر أخرتك لما واحد اللي هو هشام بن عبد الملك سأل عالما جليلا اللي هو أبي حازم قال له يا أبي حازم ما لنا نقره الموت سؤال جميل جدا واجه شيء طبيعي واحد بيسأل تربيله هو إحنا بنكره الموت ليه مش كلنا بنكره الموت ومن عايش هاي قالت الكراهية الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت فقال له لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخرىكم فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمار إلى إلى أخرى قال له يا أبا حازم فما لنا عند الله قال اعرض نفسك على كتاب الله قال وأين أجد ذلك؟ قال في قوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال وأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين أنت اللي عارف نفسك بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معذرة وقال إذنك لما واحد دخل على سيدنا أبو الغفاري لقال البيت بتاعه ما شاء الله فاضي خالص ما فيوش أي حاجة غير إبريء وصحفة كده وحصير قال أين متاعك يا أبا زر؟ قال لنا بيت لنا بيت نوجه إليه متاعا في بيت تاني احنا أول ما يجلنا أي متاع بالموضينا علىنا قال ولكنك لابد لك من متاع ما دمتها هنا قال إن صاحب المنزل لا يدعونها هنا يعني كده كده همموت ونسيبها فاحنا المتاع بتاعتنا كلها من حوالي الفين دي أنا عجبت نوضي اتنهم حلوة أم أعمل إيه أم شايف أخي كده فقير وأم أقوله دي هدية عشان تتجوز يال وقضت النوم دي فين ألاقيها في القبر أنا لقيت المسجد ما فيهوش لومط أو مولع عشوية لومط كده في المسجد عشان ربنا يكرمني وألاقي قبري منور أنا لقيت واحد فقير يتيم عايز حاجة او ان عشان اصحب النبي في الجنة صلى الله عليه واله وسلم المهم يا جماعة فلو الدنيا زي ما في النهاية نختم الدرس فان الدنيا لو بقت في عينك في حجمها الطبيعي وعرفت قدر الاخرة هتعرف تعبد ربنا صح سبحانه وتعالى لان ربنا ما امركش باي عبادة لا ربنا امرك باحسن عبادة قال جل وعلا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وقال لموسى عليه السلام فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها وقال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا عايز تبقى في اعلى مرتب الجنة يبقى تكون في اعلى مرتبة في طلب العن في العبادة في الدعوة الى الله عز وجل وان انت تعبد ربنا على مراد الله منك لا على مرادك انت من الله ربنا عايزك تبقى عبد عشان تبقى عبد انت ممكن تقول انا بعبده عشان يسهل لاموري عشان يجوزني عشان يديني عشان يوسع عليا لا أعبد ربنا على مراد الله منك لأن ربنا هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى في النهاية لو عملت الأربح حاجات دولة بفضل الله سبحانه وتعالى تنجو إن شاء الله من فتنة الدنيا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وياكم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير